إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داول أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن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 هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حسابا وإن له عندنا لزلفا وحسن مآبا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذابا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرابا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 قُلمَا أَسألُُم عليهلَهِ مِنْ أَجرِْمهُ وَما أَنَ مِنْ الْ المُتَكَلِّفينَ إن هو إِلَّا ذِكْرُ للِعَالمين وَلَ تَعلم نَبَأهُ بعدَحين